ولدي ل و ل ه منك ولدك ث ا ن ي ة ولدك ا ث ا ن ي ة و أ ك ب ل ما تجي منك بنفسه راضيه ة بنفسي راضية ولكن قد تجي وحدك و ن ا تلقى عقبول ورا الاقي املك وحدك ومهما سدد عندك مصيره ينتهي ويزول و ر أ ى ض ر ب ت ن ي يا خل ضربه قاضيه ض ر ب قاضيين و ن ا اهيب بمحل معروف من كل نهيك ه من ل و ا ن صرت يعني أ ه ل السبب و أ ه ل الفضول ورا الاقي املك وحدك ومهما ز د د عندك مصيره ينتهي و ي ج و ولديك ثانيه ولدك ثانيه واكبل ما تجي منك بنفسي راضيه بنفسي راضيه ولكن قد تجي وحدك وانا تلقى عقابول ورا الايام لك وحدك ومهما سبت عندك ورا أ ابارب ثانيه خل ضربه قاضيه وانا هي ورأى الضرب هيفي محل معروف من كل ن ا ه ي ما صرتي ع ن ي أ ه ل السبب واهل القبول ورا لا هي أ م ل ك وحدك ومهما جدبك عندك ورا لا هي أ م ل ك وحدك سماك الصافيه والي ل ل خ ت ي ن ا س ل ا الماضية, الليالي الماضية الغير سماق الصافية ل ل ي منين ي و خلاتي تناسل ليالي ا ل م ا ض ي ة صرتي امل ودي في ا ل م و س م صابون ورا نادي أ م ل ك وحدك ومهما ص د ب ك عندك مصيره ك ذ هي ويلي بلح بالي بلح بالي انا ما اقول تكذب ماله دالييييييييييييييييييييييييييييييييييي ما はい<前>。 「ありがとうい ただいま